إذا جاءك المنافقون قالون الشهرين كن رسول الله والله يعلمك كن رسول وما هو الشهرين من المنافقين كاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا. عن سميع الا انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفوا فطبع على قلوبهم فطبع على وَايْ تَمْ جَادِبُ كَجَسَمٍ وَمَنْ يَقُولُ تَزْعُمُ قَوْلَهُ كَأَنَّهُ الْخُشُبُ مُسَنَّدٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ فَانذِرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ مَا يَفْسُكُونَ وَإِنَّ إِنَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّرُسَهُمْ لَوَّرُسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفطوا ولله خزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يهدي يقولون لهم أجعلنا إلى المدينة لا يخرجن إن الأعز من المزلل وللله عزة ولرسوله ولالمؤمنين ولكن يا ايها الذين امنوا لا تُلْهِكُمْ اموالكم ولا اهلكم عن ذكرى الله لا تُلْهِكُمْ اموالكم ولا اهلكم عن ذكرى الله ومن يفعل ذلك عَزَا قَوْلَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أحدكم الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ